الآن أفهم مجموعة قصصية تأليف دكتور أحمد خال التوفيق بصوت محمد السعدني لقد وفقت يا صغيرتي ومشيت معي بين الأطلال بين الشواهد لا ترين شيئا تقريبا لكنك تثقين بي نهبط من هنا ونصعد من هنا تمسكين بيدي بيد راجفة خائفة تلهثين انبهارا تقولين إنك تثقين بي ليتك لم تفعلي ليتك أنظرتني